كما في النهاية السابق ويسمى بريل اتقاط ثم بعد ذلك يذكرون شيء آخر ويقول كل ما مستفيد من ذكر اللغة وليس ضدا لمنطوك فإنه يعطي حكم المنطوك ويسمى مكهول مواقع تلاحظون أولاد أن المصنف في دائتان ذكر قواعد المفهوم والمنطوص وقدم المفهوم المنطوص كان يحسن تبقيبا وقدم المنطوص المنطوص ها هنا قدم ايضا مفهوم المخالفة على مفهوم الموافقة ومن حيث التبقيب من حيث القوة والدلالة انما قول الموافقه اقوى وانهم لم يختلفوا اختلاف لم يختلفوا في حجيه نزول من مخالف الموافقه بل اعتبروا على ظاهر القراءه انهم لا دلاله هو دلاله لفظيه معنويه وليس الدلاله الصحيح فها مناقضه المصنف دليل الخطاب وهو المكهوم المخالفة فالزمعه على المكهوم من وفق سرطيبة والأولى أن يبدأ من حيث القوة كما بدأ بالنسبة بالمنطور يبدأ اولا بمكهوم المواقفة وإذا انتهى منه يأتي إلى مكهوم المخالفة ايه ده صوره مخالفه ذكر امام حندقي ان هو الاجماع من عقيد على ان المفهم من حيث تسميته تفسر تسميه ثنائيه هي ان مفهوم ومفهوم المخالفة ولا ثالثة لا يوجد معدار المفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة هذا يسمى أيضا دليل الثقاف ويسمى عند الأحناب تخصيص الشير بالذكر وإذا له ثلاث تسمية مفهوم المخالفة له ثلاث تسمية يسمى المفهوم المخالفة ويسمى جليل الخطاب ويسمى تخصيص الشيء للذكر وهو عنده الأعناق مشتهر في كتبهم عارض إذا قرأتم كتب الأعناق اتخلتم بعبارة تخصيص الشيء للذكر تعلموا أنه مراد منه جليل الخطاب أو, أو مكون مخالف ثم يقول كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضداً في المنطوق فإنه يعطى حكم المنطوق ويسمى منهم مواقق حولنا أيضاً يقرح أن يزال على هذه الجملة عبارة خارج, خارج نطر أو مما لم يرد فيه نطر وخارج عن دائرة النطق حتى نخرج, نخرج المنطوق لقسميه من, من هذا التالي وكل معنى استفيد من ذكر اللغض خارج دائرة النطق وليس ضد المنطوق كأنه يعطى حكم المنطوق ويسنى مفهوم مواقفة مفهوم الموافقة أيضاً له جملة من تسميات إذا كان مفهوم المخالقة له ثلاث تسميات معروفة وهي جديد الخطاب مفهوم مخالقة وتخصيص الشيخ الذكر مفهوم الموافقة له تسميات عديدة لأنه لأربما حال دراسة الكتب يعترض القارئ هذه التسميات قد يدومها تسميات تدل على معاني أخرى لكنها في الأرض مترافصة تسمى مفهوم الموافقة القياس الجليل ويسمى القياس في معنى الأصل. ويسمى دلالة النص ويسمى دلالة الدلالة ويسمى مفهوم الخطار ويسمى أيضاً إلغاء الخارج ويسمى تنقيح المناق ويسمى استنبيث ويسمى لحن الكتاب عند البحر هذه كل وقت متراضفة لمعنى نظروم المواقع وهذه تسميات على نحو ما علمتم كيف أتت بعضهم سمها قياس وبعضهم سمها دلالة هذه تسميات بناء على اختبارهم في دلالة المفهوم موافقة هل دلالة المفهوم موافقة دلالة قياسية أم دلالة رفضية ويترتب على هذا جملة الأعضاء هل يجوز من بمسهوم الموافقة وهل تثبت العقوبات والحديث والحديث والحدود والشفارات هل تثبت بمسهوم الموافقة هل إذا تعارض مسهوم الموافقة والقياد هل يقدم مسهوم الموافقة على القياد أم لا هذا راجع إلى دلالة مفهوم مواققة فمن قال أن دلالة مفهوم المواققة دلالة رخضية دلالة رخضية معنوية وهو الصحيح قال أنه يجدوذ نسك به لأنه رخض ويجدوذ أن تسكت أو أن نثبت به الأحكام التي تتعلقه العقوبات والأخصاص الحدود الكفرة وأنه أنه نقدمه على القياس لأن هذا من النص القياس أيها كذلك ومن رأى أن زلالة القياسية رأى أنه لا يعدوز النسخ به ورأى أنه لا تثبت العقوبات به إن كان يكون في يكون مواصقة يثبتون العقوبات به مطلقا وأنه عندهم إذا تعارض القياس مع مفهوم الموافقة قدم مفهوم الموافقة لأن درابته القياسية وهو من القياس الجهدي فالقياس الجهدي أقوى من القياس الخفيف ويقدمون هذا على يعني يوافقونه من, من حيث الترجيح من حيث نملكه طريق المأخف كل واحد منه مختلف إن كانت المتجلة واحدة هذا بخصوص مبهوم الموافق ثم يقول بعد ذلك ثم إن كان مماثلا للمنطوص في الوصف الذي استحق به شخص كان مفهوما قالنا مظلوما بالمساواه ووشن ما نحن فيه تحريم إثراء بلا من تخبين اذنه في قضيه التعاون هنا تاخذون من امركم الى إبلاء كل اموالهم الى اموالكم كان اقوى منهم في الوقت الذي استحقه بالحف كان مدروم مواسطة بمحراوية ويسمى تخوى القطاع لتحليل الضد من, من تحليل قول قول قول قول قول قول ولا تكون لهم قول لأن للبعرة أشرب قول في النساء أيضا تلاحظونها هنا أن المصنم تكون مواسطة يقلل يقلل المفهوم المساوي على المفهوم الاولوي من حيث الترتيب وكان الاولى ان نقدم المفهوم الاولوي لقوته على المفهوم المساوي فنلج في قواعد النحو من حيث الترتيب الى التقديم المتاخر فاربما إذا معانت النظر فاربما هو مصنف كأنه انتقل من الأدناء للأعلى والأصل أنه ينتقل من الاعلى من الأقوى إلا ما دونه في القوى دائما يرتب قوى في منزل كما يليب على كذلك الأدناء والأدلة أو وجوه الزلالات إن طبيعي تكونها هي الأولى ثم تنتقل ينحقق بعدها يخدع مثلا في المنطوب ثم مفهوم الموابقة بقسميه يقدم قسم المفهوم الأولوي على المفهوم المساوي ثم يأتي بعد ذلك درير القطاع في استلاف الناس فيه ولوجود جملة من الشروب هذا من حيث الترتيب يعني من ناحية فقط لمن ناحية الموضوعية هنا اراد بيان وقبل ان نشرع في مثلة المفهوم بالمساواة والمفهوم المساوي قوله هو نسمى لحنة الخطاة سمى المفهوم المساوي لحن الخطار والمفهوم الآخر الذي عبر عنه بالأحروي ومفهوم الموافقة بالأحرى بالأولى والأحرى سمناه تحوى الخطار هذا تحوى الخطار ولحن الخطاب إنما ذكره الإمام تاج الدين السبكي تاج الدين السبكي ومن تبعه فضره بين استراحا بين لحن الخطاب فجعلوه للمفروم المساوي وفحو الخطاب جعلوه للمفروم الأولوي هذه القسمة بين لحن الخطاب وفحو الخطاب من حيث التسمية لم يقضب يرجمون لأنه لا دليل عليها من ناحية لغوية ذلك لأنه من الناحية اللغوية أن لحن الخطاب هو فحوى الخطاب وفحوى الخطاب هو لحن الخطاب يقال فهمت كلامه أو, أو عرفت عرفت كلامه من لحنه يعني من فحوى ولا تعرف أنهم في لحن القول في مسعومه عندما من له فطمة يعرف كلامهم أو يعرفهم من, من أسهول كلامهم أو من فحوة كلامهم فإذا عند الجمهور أن لحن الخطاب هو اللحن لحن الخطاب هو فحوة الخطاب الفحوة هو اللحن واللحن هو الفحوة لا يختلف عنه فلذلك عندهم أنها لا تجد مثل هذه القسمة دين لحمة لحمة الخطاب وتحوى الخطاب ولكن المصنف هنا ناقل لمذهب وهو مذهب تاج من السبكة ومن وفقه على ذلك وعلى هذا التسمى الصحيح أنه, أنه لا يوجد بينهما من حيث التسمية لا يوجد بينهما فرض حتى يقال أنه هذا يسمى لحمة الخطاب وهذا ولذلك يقتصر على أن مفهوم الموافقة الذي يكون فيه المسكوت عنه أولى من المسكوت عنه المساوي للمنطوق يسمى بمفهوم المساوي هنا مصنف في مفهوم المساوي حتى بمثال هذا المثال يدخل في الجيشات الذي يقطع فيه بين فارق بين المسكوت عنه وبين المنطوق فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فهو المنطوق فالمنطوق هو الأكل أما المسكوت عنه وهو الإحراء والإغراء وما إلى ذلك وجميع أدوان الإتلاف لما فيه من التعدي والقضية الى آخره وما ذكر المسلم فإذا الإغراط والإحراط مساوي بالأكل هو مسكود عنه الآية لم تذكر لا إغراط ولا إحراط وإنما ذكرت الأكل الأكل هو المنطوص ولا تأكله أموالا هو المنطوص لكن المفرومي هو كل ما في معنى الاخلاص والتضييع والتعب والظن ما في معنى الاخلاص فهو سلوك فيه فيكون مساوي للبطخن الاول كانه مساوي للبطخن الاول هذا من ما يقطع بنقي الفارغ بين الاكل والجذور والاحرام احرام الالي او اغراق ماجيتين او هدل ماجيتين كلها تتساوى تتساوى في ماذا؟ في الاسلام تتساوى جميع الإسلام. هذا ما يقطع فيه بنفس الثالث لكن لا يلزم من لا يلزم من مفهوم الموافقة المفهوم المساوي من المفهوم لا يزم دائما أن يكون المنطوق المسكوط عنه مساويا المنطوق به لا يزم دائما قد يكون المنطوق عنه ظن أنه فيه, فيه يعني بعبارة أخرى أنه قد لا يكون في المفهوم المشكوك عنه يقطع فيه بنفي الفارق بل يظن فيه بنفي الفارق ويمثلون بذلك في الحاق الامه بالعبد الحاق الامه بالعبد في رأي الحديث في شراء العبد ثمن العبد فقال هل الصلاه والسلام من اعتق شربا في عبد وكان له من النعم ما يقون به العبد قوي ماله الى اخر الحديث رواه البخاري مسلم الحديث ذكر او نطق بخص العبد العتق في قول من اعتق شربا في عبد ف يستوي العبد سواء كان رجلا او انثى مرعا للعدل ومساواه في الشراء في العقد لكن لا يقطع في نفس الفارق لان الاباء لم تذكر تذكر اولا هي من المسكوت عنها ولكن دايد منه القطع بنفس الفارق بين المسكوت والمنطوق ايه فانه يحتمل انه ذكر نبي صلى الله عليه وسلم عبد من حيث البعقه والسره في العدق فيه لمزاولته بمناصب الرجال التي لا تزاوله الانثى ولم كانت حره فاذا هنا وجود احتمال لا نستطيع القطع لا نستطيع القطع في مساواة مسكوت عنه لمنطوط به كذلك يأتي هو ذلك ويسكت المفهوم المساوي المفهوم الأحراوي أضر عنه بالأحراوي وهو المراب به الأولوي ولا ألا أقول الأحراوي كلمة أتبهى المسنف و نعم قلت موضع مفهوم الموافقه من منها ان يكون والمفهوم الاولوي فاحر الاخر شيء والمفهوم الاولويه كانت اولى ان نقدمه على المفهوم المساوي فالمفهوم الاولوي ها هنا اذا في مثال ايضا يقطع فيه في الفرق الدقيق بين النسخ والمنسوخ اذا في مثال اا ينفي او يلغي على سبيل الجزم والقطع بين النسخ عنهم والمنسوخ فيه وهو قوله تعالى ولا تقل لهما أفن ولا تقل لهما صفن فأفن أولا من حيث معنى أفن إذا كان إذا كان في يا إسم فعل الأمر بمعنى أتزجر وأتكره من كل شيء إذا لم تكن بالتنوين فأف وأفطى وأفطى وأف وغيرها من كلمات هذه المراد أتذجه وأتكره من شيء معين إذا كانت بالتنوين معنى من كل شيء وإذا كانت بدون تنوين يعني من شيء معين هل ذكره في ولا تقول لهما غفظ ذكر التعشيف والمسكول عنه والضرب والضرب أولى من التعشيف من حيث الإثار فكان البيثار يقطع في نفع الفارع نفع الفارع بنفي الفارق بين المسكوط عنهم والمنطوط لكن العلماء اضاي يضيفون الى ذلك امثلة اخرى من ما فيه معنى المفهوم الاولوي المفهوم الاولوي لكن لا يقطع فيه بنفي الفارق بل يظن فيه بنفي الفارق بين المسكوتا عن وهو به ويمثل هنا للحاق الكافر بالفاسق من باب الله في قول الله تعالى ولا تقبل لهم شهاده عبدا وهؤلاء هم الفاسقون فذكر الله سبحانه وتعالى انه ان الفاسق لا تقبل شهادته فيقال الكافر باخ او لا لا تقبلش عادته ولم يتذكر الاية الكافر ولكن يدخل باخ او لا لا يحتمل انه لا يحضب لا يحضب في دينه في زعمه وانه القياسك متاما في دينه اه الاحتمال الذي لا يجعل لا يجعل المسكوت عنه مقطوعا به المقطوعا به نفيا بين, بين المسكوت عنه ومنطوق به ها في بسبب احشاء العوراء بالنسبه للضحيه فلا تذل العوراء فمن باء او لا لا تذل العمان لكن هذه العمياء يحتمل أن الأوراء انما تعرف من جهة العين الصحيحة فلا تعرف شيء طيب بينما العمياء تبقى في مكانها فتعلق أو يعرفها صاحبها وهي مضمة الثمن فكانت هي يحتمل أن تكون لا يقطع فيها بنفس الثالث بين العميان وبين العوام ايضا اخافت الذي صلى الله عليه وسلم ان أه قواعد المتوح قواعد منطوب والمتوح طولا المنطوب, المنطوب الذي يعلم حكمه ظن زائرة النطر أما المشهول هو الذي يعلم حكمه خالي زائرة النطر وهو ما يعبر عنه المسكول عنه وهذا المسكول عنه إما أن يكون نكون موافقة أما أن يكون نكون نكون مساوي أو نكون بالحولوية مثلا نكون مساوي يكون حكمه حكم المنطوق كما ذكرنا هاني فاني الراجح فيه من جلالة رفض جلالة ودلالة رفضية من الوضياء وكذلك المسكوط عنه بالأولوية يعني ما هو معبر عنه بالمكهوم الأولوي يعني أن يكون مسكوط عنه أولى المنطوق هذا هذه المور التي ذكرها من من مفهوم الموافقة ليتعرض بعد ذلك إلى مفهوم المخالقة فلو كان مفهوم المخالقة كما ذكرنا آنفا وهذا الذي سنقسم به كلامنا لو رتضت كما ذكرنا من حيث التقديم بالقوة, بالقوة المنطوص ومفهوم الموافقة ثم بعد مفهوم وفقا يأتي القسمين للمفهوم الأولوي ثم المفهوم المساوي ثم بعد ذلك جليل الخطار مفهوم وخالطة لأتى العنوان الذي جاء من بعده وهو أنواع جليل الخطار منتزما مع هذا الترتيج يتناوض على ذلك في جليل الخطار أو في مفهوم وفقا مع ما يكون متجنس معه قل اللهم الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين